أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أ... وإلا ما شدت منه شيء يقول بعد أحقنا قولا عنه فكلنا لك عنه اللهم لا مانع لما أعطيه ولا معطي لما ليصل إلى الله عز وجل سالمه you no. puzzle il النارزات اللهم اذ هم أن استفاد لنبيه السلسل فوقما يظهر المرطوة التنسل لكنه عياذا بالله لعوذ بالله من الفتن والملائي لكنه عند الانتلاع لا يثبت أمان تلك في الفتن فيبيع رينه كما أخرى النبي صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا قليل ولذا ففي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدبر هذا الحديث قال بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال الصالحات فتن قبل ان تحل الفتن وقال صلى الله عليه وسلم عنها كقطع الليل المظلم من شجتها وصعوبتها ثم بينا ففتنة ظالمين وفتنة بنقص من الأموال والانفس سيسي وسيطان العبد كلما كان متمسكاً بحبل الله المتين كلما كان ساذراً على الصراط المستقيم كلما كان متقرباً لرب العالمين بالعبادات فإنه في نجاة عن الأعراض والذل Lá todos os reivindos no meu وهي خلط حق أبعبه الله عز وجل. جل. وكلما نطر ولعب لله عز وجل. كلما وفضه الله اكثر من عبادات والطاعة. قَالَ لَقْبِلِ مَهُ شَصَنِي أَعْمَى وَقَدْ بصيرا قال قَالَ كَذَلِكَ أَدَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَةُ فتقرب الله عز وجل إليك تضراعه عن المنكر كنتم خير أمة مخرجت للناس كنتم خير أمة مخرجت للناس تنظرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فبالأمر المعروض والنهي عن المنكر والإيمان وبالإيمان يا ولا فضلت تلك الأمة وبالتخليف نعي من تلك الأمة أقول طولي هذا ونسأل سلطاني من مسك ونافع الكير فحاملوا مسك إما أن يحذيك أو يعطيك وإما أن تبتاع وإما أن تجد ريحا طيبا ونافع الكير إما أن يحرق ثيابا وإما أن تجد فيه ليحا خبيثا فصديقنا إما أن يحرق وإما ان يكون حسنا اما ان يكون صالحا واما ان يكون عاصيا فاذا كان صالحا فانه سيؤخذ بيده الى الله عز وجل وسينفعك في الدنيا بصحفته بان ياخذ بك الى المجالس إلى المجالس الذكر والى المساجد ويذكرك بالله واذا أخطأ وَإِذَا عصر سنذكرك بالله عز وجل فيقومك وهو قائم بيدك وتأخذ بيدك ولذا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه خلاف لا تصاحب إلا المؤمن ولا ياكل طعامك إلا نقيم الحديث مختلف في الناس احسن. واذا اشاء الناس اشاء. يقتضي يقتضي اصحابه. يقول هكذا فعل فلا فعل لا. كن انت المؤثر ولا تتاثر فصحيح وسبب الخلاف بين طارق له من العين ما يطلق معه. فاذا به ينطلق هكذا. فرغم ما ادى ذلك التي كان منشأ لها منشأ صالح. تحتاج الى هذه الوثيقه الى يقود المرء او ما سمعتم عن الخوالص الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من اعمالهم وصلاحهم انهم يقرؤون القران غطا طريه يقرؤون القران غطا طريه لكنهم يظنون من الاسلام كما يظن الساحر العامي في فقدوا طريقه كفروا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم راوا الهموم على فلما دخلت معباس رضي الله عليه عنه على هذا ماذا قال سمعت له ندوي كدوي نحن من قراءه القران يضرون القرآن ورأيت أقوام وانتقى مع من أي شيء من السجوم من, من طول جمعة. يصرزن زهارا. ونطلقنا الليل ونطلقنا الغرآن لكن الذي لا يضع عن الهوى قال لا يجاوز ¿Qué اذا استطعت ان لا تحد الراس الا باثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله فانظر الى اولئك خرجوا متحمسين لكنهم ضلوا وصافوا مكفرين وقاتلين وغيرهم وغيرهم من الفرق التي ضلت عن, عن الاسلام او عن منهج اهل السلسه والجماعه ان الكثير منهم لهم من نوايا حسنه الشرعة وتطبيق الدين لكنهما ما أخذوا بالأستان لجهدهم ولقلة علمهم ولإطلاع من يقولون فهذه من الكهور التي تحته على الانتكاس أي انتكاس تقصد؟ لأن الله لا. إذا مثلا قولة الإسلامية صدقان فلما يرى فيك هذا الهيام وأن عملهم الذي ظن في نفسه أنه سيقول سبباً لإقامة الدوله الإسلامية كما ظن هو أو كما قيل لهم رآهم على الشساج وفي النهار بل الذي كل شيء فإذا به يسيب الظن بالله ويسيق او عن منهج اهل السنه والجماعه فلا بد إخوة الكرام من وضع الضرائب الشرعيه للشباب وليس كل من ورد شيئا يطلبها هكذا بل لا بد من ضرائب وضعها الاسلام وبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولذا إخوة الكرام من إيمان العمل لله. وكلما فعلق طلب عبد وكذا ان يتمسز بسرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها صلى الله عليه لا يفلح الله لا يفلح الله الله فلما خرجت عائشه رضي الله عنها ولم تكن قائلا عليهم لكن الصحابه اخرجوها لتصلح بين الرائح المسلمين ولم تكن قائلا رضي الله عنه لكنها خرجت رضي الله عنه عن الخروج معها قال فاصمنا لله من تلك الفتنة. باي شيء نعصم بالوحد ل والصالحين، فقد قص الله عز وجل علينا في القرآن قصة الأنبياء، وكيف نجز في الله، وكيف سبق في دعوة ابن الله، وما الذي سبق الأنبياء على الطريق؟ أي صحيح؟ والان يحفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان يعمل بها وان ينظر في قصص القران في مآثر الانبياء والصالحين وفي سيرهم وفي سير الائمه والنابعين كيف سار هؤلاء عند الفتن كاحمد بن حنبل وكشيخ الاستاذ ابن تيميه اللهم صل على الطريف أشر الله جد وعل أن يجعل ذوي آيات من يسمعون فضل هذه اللهم نسأل فعال نافع علما خاشعا ربنا على البلاء صبور اللهم صل على رواتنا وآل رواتنا اللهم صل بيننا وبين خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وبالفرقنا ونعوذ بعظمتك من تحتنا اللهم نصر الإسلام وعز المسلمين اللهم نصر الإسلام وعز المسلمين Thank oh.